وَقُص إلَمَا فيِي الصُدُ إ رَب بِ يَم إذَِّ فَ بِسمِ الل ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون shaft وَأَمَّا مَنْ خَفَّفْنَا عَذَابَهُ فَهُوَ مُذْنِوٌّ وَمَا أَنْذَرُكَ مَا هِيَهْ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسلون na